بسم في الله وحياكم بتحيات الاسلام فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومازلنا نتحدث عن افاة اللسان نسأل الله سبحانه وتعالى ان يتوب علينا وعليكم وان يجعل السنتنا لهاية له بذكره ذاكرة له اناء الليل واطراف النهار انه على ما يشاء قدير وهو ولي ذلك والقادر عليه اما آفة اليوم التي نتحدث عنها الهو وهي التألي على الله سبحانه وتعالى رعنا التألئ على الله عز وجل يعني انسان يجلس هكذا واضعا قدما على قدم ويقول والله لا يغفر الله لفلان والله يعني لا يرحم الله فلان والعذو الله رب العالمين على الله يصير يعني يخرج يخر من حدود البشرية ليؤلها نفسه فيتأل على الله عز وجل الله رب العالمين اما سمع هذا قرر الله سبحانه وتعالى في سورة الاسراء ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤوله ما سمع هذا الانسان حديث جندب بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان رجلا قال والله لا يغفر الله لفلان وان الله قال من ذا الذي يتألى علي الا أغفر اغفر لفلان فاني قد غفرت لفلان واحبطت عملك او كما قال قلت لطيف يعني الانسان هذا يتألى على الله وانا يتألى على الله يعني يقول الله يقول هذا لا يغفر له وبالذات اذا كان بينه وبينه احا او ضغائن او مكائد او من هذا القبيل اخ مثلا استولى على الشركة التي تركها له ابوه مع اخوته فاستولى عليها احده نعم هو ظالم لكن لا تقل انت هذا من اهل النار انت لست من يعني اعطوا فتيح الجنة والنار حتى تعلم ولست من الذين اعطوا علم الغيب فالغيب الا الله رب العالمين يعني اذا لماذا انت تلخل هذا الجنة وتصل هذا النار كيف يعني, كيف يعني سبحان الله كيف تزكي انت نفسك وتتهم الاخرين يعني لما روى عن سعد رضي الله عنه قال ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لاحد يمشي على الارض انه من اهل الجنة الا لعبد الله بن سلام سبحان الله يعني كما عرض في صحيح البخاري وقال صلى الله عليه وسلم لا تزكوا أنفسكم الله أعلم بأهل البر منكم لأنه لا يعلم من منا من أهل البر من من أهل الشر من منا من أهل الاستقام لأن النهايات لا علمها إذا الله ربما يعمل أحدنا بعمل أهل الجنة فيما يبد للناس ثم يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبينه إلا جرعة فيسبق عليه الألف يقوم الأهل فتدخله ويعجب بالله وإنا احدكم لا يعملوا بعمل اهل النار فيما يبدو للناس حتى لا يكون بينه وبينها الا غراع او شبر فيعمل في بعمل اهل الجنة فيكون من اهلها فيدخلها فانما الاعمال بخواتمها يعني انا اذا صليت وجلست في اخر ركع لاقرأ التشفر وقبل ان اسلم بلحظات نقض وضوء ما الذي حددت الصلاة فسلت قلدها الأعمال بخواتيمها يجب أن تُعاد مرّ الخفر أيضا الأعمال أيضاً بخواتيمها فاللهم يجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم أن نلقى وفيما يقص النبي صلى الله عليه وسلم في رواه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عليه وسلم عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان الرجلان في البلغ إذا متوافقين يعني في الله يعني وكان أحدهما مذنباً والآخر مجتهد في العبادة وكان لا يزال المجتهد يرى الاخر على الثاني فيقول اقصر يعني فوجد فوجده يوما على ذنب فقال لو اقصر فقال خليني وربي ابو عزت علي رقيبه، قال يعني اخوه الطائع هذا والله لا يغفر, لا يغفر الله لك او لا يدخلك الله الجنة فقبض روحهما فاجتمع عند رب العالمين فقال لهذا المجتهد اكنت بي عالمة او كنت على ما في يدي قادرة وقال المذنب اذهب فادخل الجنة برحمتي وقال للاخر اذهبوا به الى النار قد يتعجب الانسان ويقول هذا الانسان ربما قال هذا الكلام غيرة على رب العباد عز وجل غيرة على محارم الله سبحانه وتعالى لكن نقول لا داعي ابدا ان تقول والله لا يغفر الله لفلان لانك لا تدري متى يغفر له لا تدري ماذا شرع الله به لا تدري ما سوف يصنع به بعد ان يموت ويوم القيام لا تدري ما الذي يصنع به في بقية عمره ربما ينزع ربما يتوب ربما يهتدي ربما يكثب من الحسنات ربما يفخ من غفلته ربما يستيقظ من غفوته والعلى الله سبحانه وتعالى هو الحنان المنان الذي يعطي النوال قبل السؤال ويتوب على العصاه وعلى المنحرفين والبعيدين اذا سلك طريق الله سبحانه وتعالى فمن ذا الذي يعني يعني نسأل الله سبحانه وتعالى حسنا خاتمة من ذا الذي يضمن فانت يا اخ الاسلام لا تتالى على الله حتى وان ابغطت شخصا حتى وان كان هذا الشخص قد سلبك شيئا من حق لك الفرقية او لك الاسلام ابح لك ان تأخذ حقك بالطرق المشروعة وان تقاضيه في المحكمة وان تأتي بعالم ليفتي بينكما وان تأتي باهل الحل والعقد ليفتي بينكما كل هذه الامور تستطيع ان تصنعها لكن مجرد انه ظلمك تتالى انت على الله وتوزع جنة ونارا وتقول هذا من اهل النار وهذا يعني كيف الجنة والنار لا يعلم داخلها الا رب العباد سبحانه وتعالى فلا تتألى على الله وطلع نفسك مع النار كي تقول وتوزع وكأنك معك كشف التوزيع لتقول هذا هو يعني يدخل في المكان هذا وهذا لا المسألة ليست هكذا كم ود النبي صلى الله عليه وسلم ان يسلم عمه ابو طالب وقلنا مرارا ان كلبا صاحب اهل الكهف فذكر في كتاب الله ومدح. كلب صاحب اهل الكهف وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط يعني كلب صاحب الصالحين فكان معهم وذكر معهم وابو طالب صاحب السفلة من القوم صاحب المنحرفين من القوم صاحب ابا جهل صاحب يعني ابا لهب صاحب عقب بن ابي معيط قبيب بن خلف فيجلس الرسول صلى الله عليه وسلم عند رأسه وهو ينازع يقول يا عمه قلها اشفى ولكبير عند ربي يعني مجرد ان يقول لا اله الله فيأخذ ابو جهل عمرو بن هشام رأس ابي طالب اليه ويقول يا ابا طالب انت كبير قريش انت زعيم القريش انت كبيرنا على دين عبد المطلب يقول له النبي يا عماه قلها يعتدل مرة اخرى وجه ابي طالب عن طريق يدي ابي جهل الذي يريد ان يموت ابو طالب على دين عبد المطلب ومات والعياذ بالله رب العالمين ليس مستمان وانما كافر رغم نصرته للنبي صلى الله عليه وسلم اذا صحبه الصالحين هذه يا اخواتي شيء مهم قل لي من صاحبك أقول لك من انت والخليل او الصديق او الاخ لا رقعه في الثوب فلينظر أحدكم بما يقع ثوبه ولذلك الإنسان سبحانه غريب يعني لا داعي أبدا لا داعي أبدا أن يتألى على رب العباد سبحانه وتعالى فهو لا يملك, لا يملك لنفسه ولا لغيره أن يعرف ما في الغد الغد هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى فنا علينا إلا أن يعني نظن خيرا بالناس ونظن خيرا ونأمل خيرا في رحمة الله أنا عند حسن ظن عابق بي إن خيرا فخير وإن شرا فشر فالإنسان يحسن الظن بالله ثم يحسن الظن بالناس وإذا رقيت من أخيك يعني مئة امر منها تسعة وتسعين امر واضح الشر ومنه امر واحد واضح الخير حمر الامر على الخير الذي وفيه يعني عدة وجوه في الامر الذي يصنعه كلها تدل على قبح تدل على شر تدل على سوء وباب واحد من هذه الابواب باب واحد امام عشرات الابواب من السوء يدل على خير خذ جانب الخير هذا تخدده وقالبه ولذلك مر عيسى عليه السلام بكلب ميت تفوح منه رائحة سيئة ومنظره كريه قال الحواريون ما انتا رائحة هذا الكلب وما اقرح منظره قال عيسى عليه السلام ولكن ما اشد قيادة اسمانه اذا نظر عليه السلام الى النقطة المضيئة في المسألة نظر الى الشيء الجميل في المسألة لماذا لانه وطن نفسه على الخير فهلا وطنا نحن انفسنا على الخير ولما تألى على الله عز وجل ولا نقول ان هذا من اهل الجنة وهذا من اهل النار. من الذي يضمن لك انت ادعو الله عز وجل ان يتوب عليك وعلى الناس ان يهديك ويهدي الناس ان يأخذ بيدك ويأخذ بأيدي الناس ان يقيمك على الطريق انت واخوتك في الله اما ان تقول ان هذا رجل لن يذهب الى الجنة هذا رجل لن يشم ركحة الجنة يا اخ الاسلام ما اعطي الغيب لاحد ما أعطيت مفاتيح الجنة والنار لأحد لا وسط بين العبد وبين ربه يعني وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله فلا يملك يوم الدين أحد شيئا إلا رب العباد سبحانه وتعالى نعم يفر الإنسان منا من زوجته من أبيه ومن أمه ومن زوجه ومن ابنه ومن ابنته ومن اقاربه لكل مرئ منهم حتى الملائكة يومها والصالحون والانبياء والرسل دعوتهم يومئذ يا رب سلم يا رب سلم الا سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي سوف يثبته الله ويثبت قلبه في هذا الموقف العصيب يقول يا رب امتي يا رب امتي اخوة الاسلام ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم اسماء السرعة عشر منافقا في المدينة الذين امر ان لا يصلي على احد منهم مات ابدا ولا يقوم على قبره ولكن هل فضح امرهم هل اخبرهم هل قال لهم انكم من اهل النار هل قال للناس هؤلاء ابدا ما اعلم اسماء السبعة عشر الا لكاتب سره حذيفة بن اليمان رضي الله عنه اعلمه فلما تولى عمر بن الخطاب اماره المؤمنين ذهب اول ما ذهب لحذيفة ويستحلفه بالله يا حذيفة أستحرفك بالله هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هل ذكر لك الرسول أن عمر بن الخطاب من ضمن السرعة عشر منافقا يبكي حذيفة ويتعجب ويقول إذا كان عمر الذي مات الرسول عنه وراضي يعني يخاف على نفسه أن يكون منافقا فكيف بحال حذيفة فيبكي حذيفة فيقول عمر في نفسه ان حذيفه يبكي لأنه يعرف ولا يريد أن يقول لي. هكذا خافوا هكذا خشوا يعني من الله عز وجل هكذا ازدادت خشيتهم لله سبحانه وتعالى لكننا نحن مع قريب العمل نرجو كثير الثوايا ولذلك المؤمن يزرع ويخشى الكسات والمنافق يقلع ويرجو الحصاد احفظ هذه يا اخي المؤمن يزرع ويخشى كسات يزرع الذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم واجلة والمنافق يقلع ويرجو الحصار يعني يسيء لهذا هذا ويرتاب هذا وينم في حق هذا ويسي كلام هذا ثم اذا قلت له اين النهاية عبد الله يقول الجنة ان شاء الله اين يقول الرحمة باذن الله سبحان الله وكأنه للأسف الشديد نسي ان الله سبحانه وتعالى يعني هو المطلع الوحيد على مآل العباد وخواتيم الاعمال فانت اخل الاسلام حاذر من ان توزع جنة او نار لان هذه تألي على الله وهذا من اسوأ الافات التي يبتلى بها عبد المؤمن اخوات الاسلام حقيقة الامر ان الانسان لا يتعدى حدوده ان الانسان يعرف انه بشر لا يعرف ما في رد لا يعرف كيف تكون نهاية الناس كيف تكون نهايته هو يعني كان الصحابة كلما عادوا من غزوة كان مسحة حزن تظهر عليهم فلما ساروا النبي صلى الله عليه وسلم يقولون له ما غفرنا بخالد بن الوليد ما قتلنا عمرو ما بن العاص ما غفرنا بعكرمه بن أبي جهل ما غفرنا بأبي سفيان بن حرب فلما استبانَت الأمور بعد ذلك ودخل هؤلاء جميعا إلى الاسلام وجاءوا الواحدة والآخر وهم الذين كانوا قوادا عظاما في الاسلام نصروا دين الله ونشروا دين الله في ارجاء المعموره ايقن الصحابة ان الغيب لا يعلمه الا الله وهم كانوا مقنين لكن ازدادوا يقينا وازداد علمهم علما ان الذي يعرف الخواتيم انما هو رب العباد سبحانه وتعالى فضعم احسن خاتمتنا في الامور كلها يا رب العالمين اجعل اللهم خير عملنا خواتمها وخير ايامنا يوم وصل الله على